لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير سَنَتُبُ مَاقالوا وَقَد لَمِ أَن بأَ بِغَرِ حَّ وَنَكُِ سَنَتُ مَاقالوا وَقَد لَورِأَ بأَ بغَر حَ وَنَفُِ وَنَقُُ يوقُ عَذاَابَ الحريق ونقول عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 حَتَّىٰ يَتَيَنَىٰ بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ حَتَّىٰ يَتَيَنَىٰ بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءكم رسل من قبلي وبالذي قلتم فلما قتلتموهم قل قد جاءكم رسل من قبله البلنات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فلما قتلتوهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن كذبوا ففقد كذب عبد من قبلك جاءوا بالبجنان والزهر والفتار أهير كل نفس ذائقة الموت نَمُوتُ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وأدخل الجنة فقد فيها نار وانخلل الجنه فقد ساد وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وما الحياه الدنيا الا في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون لا تغلون في اموالكم وانفسكم ولا وَلَا تَسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَلَا تَسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ أوتوا وَبِكُنْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَ فإن ذلك من عهر الأمور